من تدبر ا ل ق ر آ ن حق التدبر عرف ع ظ م ة ربه عرف جلال قدرته وكمال جماله وعز جلاله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو عالم الغيب و ا ل ش ه ا د ة هو الرحمن الرحيم من تدبر ا ل ق ر آ ن هانت الدنيا في عينيه و ت ر ك الفانيات وسابق في الخيرات ونافس في الطاعات والباقيات الصالحات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 خير عند ربك ثوابا وخير أ م ل ا ومن أ ع ظ م ما فسرت به الباقيات الصالحات ان يقول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إ ل ه إ ل ا الله والله أ ك ب ر ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله من تدبر ا ل ق ر آ ن عرف ع ظ م ة الكتاب الذي ي ق ر أ و ا ل ق ر آ ن الذي يتلو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 ان ربك لذو مغفره للناس وذو عقاب شديد اللهم اجعلنا من أ ه ل مغفرتك و أ ع ذ ن ا اللهم من عقوبتك و م ر ا ي نسختك من تدبر ا ل ق ر آ ن جعل هواه وراء ظهره وقدم مراد الله ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم على كل مراد وهوى ولم يبال بما أ ل ق ى وراء ظهره فمن رضي الله عنه لا يضره سخط أ ح د ومن سخط الله عليه لا ينفعه رضا أ ح د اللهم إ ن ا ن س أ ل ك رضاك الذي لا سخط باه